إنهُ يَببدأَاء الْ الخَلقَةم م يُعيدهُ لِيَجز الذيينَ آمنوا وَعَعملِلُ الصَّالِحَاتِ بٍ قِصقى والَّذين كَفرَروا لَهُ شََابُ مِن حَممِوعذاب أَلم بِمَا كانَوا يَكفررون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم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 قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج, وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَإِن كَذَّبُوكَ فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون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 ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَا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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ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 وَلا قَب وَنابَني إصراء لَ مبَوصطِ وَرزَقنهُ من الطيبات فمَخََْفوا حتى جاءهُ الععلمُ إِ رك يقضيبَنَهُم يَوم القياامَ إن رَبك يقضيبينهُ يَوْم القياامَةِ في م كانوا فيِيه يغِْفون.